علوم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قالوا سال قومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون وَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ لِفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ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 اغيل كذب ومو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفيوا نور الله بأفواههم والله تتمن نوره ولو كره الكافر سار رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره هل على تجاره تنجيكم دُونَ فِي سَبِيلِ الله وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين أنكرون أنصار الله كما قال عيسى, كما قال عيسى بن مريم من الحواريين من أنصاري إلى الله الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل من بني إسرائيل وكفر الط